بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتذكر فعه الذكر ام ما من استغنى فانت له تصد وما عليك الا يزك واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلها كلا انها تذكره فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ أُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ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 فَالْيَوْمَ نُورِثُ الْإِنْسَانَ إِلَى طَعَامِهِ أَنَصَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا రూల్ మ్య ఉమి وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ